Muslim, Tafiri, Yaxdiri من يدير العام لا قط ولا انطى لا ما شاء الله مُسْلِمَ وبارك الله أمسلم أم سائر اكتضحيه اجدد ويلا اب أم مقيف من عما جاء بالطال يوصمن في أول في دعاء ما تجيني بكر الخطوه اخطو في وحدي هاي المول همكلف طه ايه فوق جدان والله منشئ جوتيل لي ذيل امان وعين تاع حد يا مصرار بالكوبابلك <مسلح> يقضي حاجتك مست ابن عقيل باب الحوار المايا ديره الله يشاكم ارضاكم اين مايا و انصار ما شاء الله همت للكفاحين اللي واصل اي حمل شايت وقالهم يباق يغني اللي بي لحدي يا اكلفني يباق الواقع ليكم جيت بعد المقلا بعيد عني الواقع جيت بعد المقلا بعيد خليني شوف اشطار بالكوهر بالكوهر ما شاء الله المعد لا اخ ولا نصار ما شاء الله اي صوتك مسلم سفير ممنون خالد شاعر هالبيت سعيد طارق الله اليكم جميعا وقضى الله حوائجكم ان شاء الله. للكفاقين <تصفيق> اللي يوصل يحمل رسالة بامنت يبشر الناس طالب موعد احتياني وجايد قلهم يباعي يقني اللي ذي بعيت وكلفني واغد ليكم تي بها الماء طواه تراني وخلي مشوفش فار الله الله حبك مسليع بارك الله بك مايع وسترني الما ولا انصار لا اخ ولا انصار في الكفة فضل مسلم تفيري <مسلم> <تصفيق> الناس اللي جوتو ومشبوح لا درب يرجاك او بكل كاش اقدم يا بين سيد الباشا قضنا من عذر وخطر يا وقالهم سفيره من بالكوفه يا امثله عالج لي يا شيخ غير اوتنات ترعد المضى اواني ما يسقي حك ما زليح ياني بغدر دو اوتجاه الله بيك اوتجاه زليح بغدر أبشرها وبوضوها تعوي بأجير وراها أحسى to land بالعهد موفي بارك الله فيك جزاكم الله خيرا كثيرا انه فلذور ابشرها وغمها تشاوي وي وي باچر وراحتها ويسال حدا خير باچر نحاجتك مسلم بن عقيل ويا هذا يا شب لخلك الرا لي بارك الله مسلم يا باب الحوائي سنني خانهت ميلعه يوم القيام اشت وذ و يعذر ان فاباد ان فبط الله by Rappah and على حكم دي امصلين مغاربه دار بيت <تصفيق> الله بارك الله فيك نعس لي خانت بي الغه بيوم ملقي ويا خضارين طواغت نفض طالبا امي يا ن عين ذا لكريت هي اخوا على خلقكم زيد امي الله هي اخوا على حق مسلم غريب ذا بل كو فوا بارك الله فيك فإذ ما ناديت تصل بي جاوبنا هذا البيت جاوب وقوته خف رد لا حفرت او يا وافانت حير قور ابي عاني في شمر او ذاك قور وُبِيتَ سلام الله عليك يا ابا حميد وتالغا سرى الليل هم مسلمتي علات جك نازوا وبحضره يطوفون وفحاو اوجتكاريل زوار ربال على لطمك ها لا تقطع عادل. عادل. شمرت علي عطف ذليل ابل هارب شاع فتشامريت او جدام واد فطايره او افرت اجد ما ود واتائر أو قفرت لا حضره وغدريت او يا وفى امن صطع يقاصور ابي عان او ذلك قر هلنيدن او مسلمتي على تقبيته عز ورناك يصدق هو يا الله هو بتذكر الجوار وتذكر الكارل بالكوفر في <تصفيق> لطفه وما سلام بارك الله يا الله مو سلم المال حما اتى السيء فيا ولي يسلحوا الله ما مقطاع ضيق علي امكردار ضيق علي امكردار ذكروا ملح ما سجلها موت. ممنون خادم سيستعيد الصار. ملخد مرد. وخلاها تسبح بيت ما سجلها. السلسع فاوي غارهم ميت فحمل حيمه انجد اكلوا روهم بهونيك رجوات ما سجلها ااب راغظ في ابوريت كردتهم و بهم حيقت غدرخه نوب